والعون على كل خير وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا سأننا كله وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها الا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا هو والكلمة في هذا اللقاء ستكون عن الأخلاق وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق وقال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة احاسنكم أخلاقاً وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث عديدة الحث على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وبيان ما يترتب على الخلق من الثواب العظيم والأجر الجزيل بل سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم ما يكون به دخول الجنة فقال تقوى الله حسن الخلق ولهذا ينبغي على المسلم أن يرعى الأخلاق بآية طيبه وأن يعنى بها عناية جيدة لأنها عنوان سعادته. وفلاحه في دنياه واخراه والحديث عن الاخلاق حديث واسع لكن ساقصر الحديث في هذا الباب على امور اربعه هي تعتبر الاخلاق بمثابة الأركان فالأخلاق الإسلامية تقوم على أربعة أركان من اعتنى بها كان بإذن الله تبارك وتعالى من اهل الأخلاق ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما اضاع من هذه الأركان وهذه الأركان الأربعة للاخلاق اجتمعت في أربعة أحاديث كل حديث منها دل على ركن من أركان الأخلاق يقول ابن أبي زيد القيرواني الإمام المعروف المشهور بمالك الصغير رحمه الله يقول أحاديث الأخلاق تجتمع في أربعة أحاديث أحاديث الأخلاق تجتمع في أربعة أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية لا تغضب وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذه الأحاديث الاربعه وكلها من أحاديث الأربعين من الإمام النووي رحمه الله تعالى جمعت الأخلاق والآداب وجميع أحاديث الأخلاق المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام راجعة إلى هذه الأحاديث الاربعه وهذا يفيدنا أن من وفق لتطبيق هذه الأحاديث لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها فإنا الخلق اجتمعت أو او يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدته وبناء على ما تقدم ولسيا ما تقرير الإمام ابن أبي زيد رحمه الله أقول الأخلاق تقوم على أركان أربعة الركن الأول صيانة اللسان ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هذا الركن الأول ومن لم يصن لسانه لن يكون من أهل الأخلاق فمن الأسس العظيمة والدعائم المتينه التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه من الكلام إلا ما كان فيه فائده فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل الكلام لأن الكلمة قبل أن تخرج تملكها وإذا خرجت ملكتك ولهذا من الجميل بالانسان أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم وإذا تفكرت في كلامك قبل أن تتكلم لن يخرج عن ثلاث كلمات او ثلاثة امور اما ان يتبين لك انه خير خير بين واضح فتكلم به ولا حرج واما ان يتبين لك انه شر شر بين اما كذب او غيبة او شخرية او نميمة او غير ذلك من الشر البين فهنا تم منه ولا تخرج في هذا الباب ولا كلمه واحده والأمر الثالث ان يكون مشتبها عليك لا تدري هل الكلام الذي تقوله خير او شر ترددت لم يتبين لك اشتبه عليك فهذه الحاله ايضا تمتنع من الكلام لقوله عليه الصلاه والسلام من تقصبهات قد استغرأ لدينه وعرضه ولقوله عليه الصلاة والسلام داع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذا أساش لا بد منه في باب الأخلاق والاداب أن يصون الإنسان لسانه وأن يحفظ كلامه فلا يتكلم إلا بخير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام فكلتك أمك يا معاد هل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم إلا حصائد في النار إلا حصائد أنسنتهم فإذا هذا الأساس الأول للأخلاق والآذاب أن يصون المسلم لسانه أن يصون المسلم لسانه وكما قدمت من لا يصون لسانه لن يكون من أهل الأدب ولن يكون من أهل الخلق فمن أساسيات الأخلاق وأركانه التي عليها يقوم صيانة اللسان وحفظه الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني وان لا يقحم المرء نفسه فيما لا يعني والإنسان الفضولي لن يكون مؤدبا ولن يكون خلوق خلوقا لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب وعن نطاقه، بينما إذا كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه فهذا من سمات الأدب بل من أعمدة الأدب ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعني أي بضابط الشرع لا بضابط الهواء هذا أمر قد يغفل عنه وهذا أمر قد يغفل عنه بضابط الشرع لا بضابط الهواء لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه هذا من سوء فهم للحديث لأن مما يعني المسلم برابط الشرق الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا مما يعني المسلم ليس مما لا يعني لأن أمر بذلك في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فمما يعني المسلم أن يامر معروف وينهى عن المنكر فتنزيل الحديث عن الامر المعروف الناع المنكر تنزيل له في غير ذلك لأن المراد بقوله تركوا ما لا يعني أي ضابط الشرع وابن رجب رحمه الله وضح هذه المشألة توضيحا جيدا في شرحه لهذا الحديث من كتابه جامع العلوم والحكام إذا الركن الثاني من أركان الأخلاق والآذاب البعد عن الفضول والبعد عما لا يعني فضول الكلام وفضول النظر وفضول الشماء كل هذه إن وقع الإنسان فيها أخرجته عن حيز الأخلاق والاداب الركن الثالث من أركان الاداب والأخلاق عدم عدم الانسياق مع انفعالات النفس الركن الثاني الثالث من أركان الأداب والأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس وبخاصة الغضب عندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه أن يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل لأن أي قول يباشره وقت الغضب وأي فعل يباشره وقت الغضب سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأذن سيخرج به عن نطاق فالخلق والأذن وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه قالوا الغضب أوله جنون واخره ندم لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول او فعل يتصرف بغير ايجاب ولهذا على الإنسان أن لا ينساق مع انفعالات الناس إذا كان منفعلا يجلس إذا غاضب أحدكم فليجلس قال عليه الصلاة والسلام إذا غاضب أحدكم فليجلس فإن سكن غضبه ألا فليطجع وقال عليه الصلاة والسلام إذا غاضب أحدكم فليسكت قوله فليسكت امتناء من الكلام وقت الغضب فليجلس امتناء من الفعل وقت الغضب فهذان الامران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوبان من المشرك واذا كان الانسان وقت انفعاله يباشر قولا او يباشر فعلا إن هذا ولا شك سيقعه في أمور وأعمال تتنافى مع الأدب وتتنافى مع الخلق فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون خلوقا أن لا ينساق مع انفعالات النفس وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب كررها عليه صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الروايات أن الصحابي قال فتأمنت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر تأمنت في ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر إذا كان الانسان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه هذا يفضي به إلى الوقوع في سرور كثيره وأعمال عديدة لا يحمد عاقبتها الأمر الرابع من أركاني الأدب والاخلاق سلامة الصدر لا يكون في صدر الانسان غل او حقد او ضغائن او سخائن او نحو ذلك من اسقام القلوب وامراضها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا فسلامه الصدر أمر مطلوب والذي في صدره دواخل سيئة وضغاط فاسده لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على ظاهره ألا إن في الجسد مضغطاً إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويدل لمكانة هذا في باب الأخلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا الحديث عمدة في باب الأخلاق لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وإذا بلغ الإنسان مبلغ تحقيق هذا الحديث وضبط هذا الحديث فإن إذا, إذا بلغ مبلغ ضبط هذا الحديث فيصون قلبه وينقي سريرته من الدواخل السيئة والبطانات الفاشدة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يتحقق فيه الخلق في أبهى صوره وأجمل حلله قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الشاهد أن هذه أركان أربعة يقوم عليها أو تقوم عليها الأخلاق وهي مستفاده من كلام الإمام النووي، كلام الإمام بن ابي زيد القيرواني رحمه الله، وكلامه نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم. أوصي نفسي وإخواني جميعا والأخوات المستمعات، بارك الله في الجميع أن نعنى بهذه الأحاديث وأن نعنى بفهمها وتحقيقها وتطبيقها وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلاه وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلاه وان يعيدنا من منكرات الأخلاق والاهواء والادواء وان يصلح لنا شاننا كله انه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين